لآن, لآن القرآن أ موسوعه النابلسي للعلوم ن ا ل ا س ل ا ن ت ب ع ه إن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 إ ن ا م ر س ل الناقه ف ت ن ة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أ ن الماء قسمه بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم ف ت ع ط ى فعقر فكيف كان عذابي ونذر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 ولقد أ ن ذ ر ه م بطشتنا فتمارموا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا اعينهم فذوقوا عذابي و ن ذ ر ولقد صبحهم ب ك ر ة عذاب مستقر فذوقوا عذابي و ن ذ ر ولقد يسرنا ا ل ق ر آ ن للذكر فهل من م د ك you、didn't.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 الدبر بل موسوعه ا ع ة م د م و ا ل س ا ع ة أدهى وأمر إ ن ا ل م ج ر م ي ن في ل ا ل و س ع ر ي و م يسحبون في ا ل ن ا ر ع ل ى و و ج ه ه م ذ ي ه اسماء سقر إ خ ل ق ن ا ه بقدر و م الحسنى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 في مقعد صدق عند مليك م ق ت د ر